إنسان لكافر مبين أم اتخذ من ما يخلق بناته وأصفاكم بالبنين وإذا بشّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسود وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون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 بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهددون